بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آدم وصحبه المعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال السيوطي رحمه الله والمانع الوصف الوجود الظاهر منضبطا عرف ما يغير الحكم مع بقاه حكمة السبب والشرط يأتي حيث حكمه وجب تكلمنا فيما سبق على السبب ووقفنا عند الكلام على المانع قلنا الشرط سيأتي الكلام عليه ان شاء الله وتعالى في باب القياس او في مبحث المخصص عندما تكلموا على المخصصات وأما المانع فالمراد منه عند الإطلاق مانع الحب ولهذا قال في جمع الجوامع والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحب والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكمي يعني حكم السبب فهم يقولون إن المانع إذا أطلق فالمراد منه مانع الحكم لأن المانع نوعان مانع الحكم ومانع السبب ففي جمع الجوامع في المثل الأصل لم يذكر مانع السبب وإنما قال المانع الوصف الوزولي ظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم فلا يرد على تعريفه مانع السبب إن كان بعضهم قد يريده عليه أم أو أورده عليه وقال إن التعريف حينئذ غير جامع لأنه لم يصل في تعريفه ما يدل على أن تعريفه يشمل مانع الحكم ومانع السبب وإنما اقتصر على مانع الحكم فكان الجواب أن المراد هنا مانع الحكم وليس مانع السبب. وسيأتي اعتراض الزركشية رحمه الله تعالى والجواب عنه طيب والمانع الوصل وجود الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم قال السيوض المانع الوصل وجود الظاهر منضبطا عرف ما يغير الحكمة مع بقاء حكمة السبب والشريات حيث حكمه وجد ضرب مثالا كالأبوة في القصاص وهي كون القاتل أبا للقتيل فإنها مانعة, يعني مانعة من وجوب اختصاص المسبب عن القتل لحكمة وهي أن الأب كان سببا في وجود ابنه فلا يكون الابن سببا في عدم الآن قتل ولد قتل والد ولده قتل والد ولده قتلا عمدا عدوانا فالأصل أن هذا سبب يقتضي القصاص قتل العمد العدوان سبب للقصاص ما المانع من قتل الوالد بولدي الحكم ان الوالد لا يقتل بولدي طبع عندنا سبب سبب موجود فما الذي يمنع من القصاص قالوا الابو الابوة مانعة من القصاص ليه لان الوالد سبب في وجود ابنه فلا يكون الابن سببا في موت ابيه او في عدم ابيه اه لا قال الجمهور ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أيضا من من العلل في ذلك أن الولد جزء من أبيه. قال تعالى وجعلوا لهم من عباده جزءا. يعني جزء بنات. قال الملائكة بنات الله. فلا يقص للكل من جزء أو لا يقص بعض الأجزاء من بعض. فإذا قتل الوالد ولده فإنه قد أعدم جزءهم، وهذا أيضاً فبضع منهم يريبها ما يريبني، فلا يكون الإنسان أو فلا يكون الجزء لا يقص الجلء من الجزء أو لا يقص الكل من الجزء، فإذا كان الوالد قد قتل ولده فإن الولد جزء من أبيه فلا يقتص من الأب لأن الولد جزء منه هذا. من تعليل ابن القيم رحمه الله لكن هنا يقولون الابن سبب الابو سبب في وجود ابنه فلا يكون الابن سببا في عدمه اوردوا عليه ارادة قال العطار اورد عليه الناصر ما لم تزن الفضلاء تلهد به فقال قد يعترض هذا بأن السبب في عدمه هو القتل الذي هو فعله لا لابنه فلا ينهض ذلك حين يعني تركيب الكلام عندهم ايه قالوا الأبوة في باب القصاص ويكون القاتل أبا القتيل مانعة من وجوب القصاص المسبب عن القتل لحكمة وهي أن الأب كان سببا في وجوده ابنه فلا يكون الابن سببا في عدم طيب أين الابن الذي سابه هو سبب في عدم في هنا أوراده عليهم يراد فين السبب في عدمه القتل وليس الابن واضح للإشكال أنتم تقولون لا يكون لابن سببا في عدم أبيه ومين السبب في عدم أبيه الآن فعل الأب وليس الاب واضح كده الإشكال؟ فإن يقول السبب في الحقيقة أن الأب قتل ابنه يبقى القتل هو القتل العمد العدوان هو السبب مش الابن هو السبب واضح الإيراد؟ قال وجوابه أن المرى هنا السبب البعيد فإن الولد سبب بعيد في القتل إذ لو له لن تصور قتله إياه فله مدخل في القتل لتوقفه عليه والقتل لابد يقع على إيه على مقتول فهو سبب بعيد ولا يخفاك ثقوط لجريانه في المفعول به إذ لولا لا وجوده لم يتحقق الفعل المتعذف فيلزم أن يكون سببا بعيدا فيه ولا يقول به أحد فالأحسن أن يقال فلا يكون لابنه اللي هي التعليل في الحيثية وهذه من دقة الأصليين قال فالأحسن أن يقال لا يكون لابنه من حيث قتله فقيد الحيثية المستفاد من المقام قيد قيد ملاحظ فيه يعني لا يكون ابن من حيث قتله سببا في عدم أبيه وليس الكلام في الابن مطلقا وإنما لا يكون الابن من حيثية إن أباه قتله يعني لا يكون الفعل الواقع على الابن سببا في عدم أبيه يعني لا يكون, هو لا يكون سببا. الابن سببا لا فبيقولوا الابن لما ادخاله هنا قالوا لا بل هو سبب بعيد قالوا هذا, هذا كلام بعيد هذا كلام بعيد وإنما نقول الابن من حيثية إن أباه قتله لا يكون الابن من هذه الحيثية سببا في قتل أبيه مش خلف لفظه يعني القيد الحيثية هذه المراعب هنا إشكال أورده الزركشي رحمه الله تعالى على ابن السكي في جمع الجوامع ومن أجل هذا الإشكال زاد السيوطي قوله مع بقاء حكمة السبب قال الزركشي رحمه الله المانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة بالقصاص هذا كلام ابن السكي في جمع الجوامع قال الوصف المحكوم عليه بكونه مانعا ينقسم, ينقسم إلى مانع الحكم ومانع السبب ولم يتعرض المصنف هنا إلا إلى الأول ولابد أن يقول مع بقاء حكمة السبب والزيادة التي جدها الزركاشي أخذها السيوطي في النظر فإنها قال إيه مع بقاء حكمة السبب فإن ذبو تمانعة للحكم الذي هو القصاص لحكمة وهي كون أبي سببا في إيجادي فلا يكون الإبن سببا في إعدامه وهذه الحكمة تقتضي عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم وحكمة السبب باقية وهي الحياة وأما المانع للسبب فهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة يعني ما الفرق؟ مانع الحكم هو الوصف الوجود الظاهر المنضبط المعرّف ما يناقض حكم السبب مع بقاء حكمته لكن مانع السبب لا تكون الحكمة فيه باقية قالوا كالدين في الزكاة هذه الآن مانع يخل بحكمة السبب ما ما السبب في وجوب الزكاة ملك النصاب اللواء الغنى يعني فإن حكمة السبب وهي الغنى إيه الحكمة طيب هذا السبب ما حكمته مواساة, مواساة الغني للفقير فإن حكمة السبب وهي الغنى مواساة الفقراء من فضل ماله ولم يدع الدين من المال فضلا نواس فالدين مانع من وجوب الزكاة لكنه يمنع إيه يمنع ما السبب وليس, مال, وليس مانع وليس ما الحكم فما أخل بحكمة السبب كان ما نع للسبب وما لم يخل بحكمة السبب وإنما أخل بالحكم كان مانعا نع للحكم فأوردوا عليه هذا قال المصنف يعني ابن السبكي وإنما لم أذكر هنا ما نع السبب لأن كلامنا أخير. المصنف يجيب عن نفس لماذا لم أقل مع بقاء حكمة السبب قال لأن كلامنا هنا في الحكم ومتعلقاته وليس في الأسباب عندنا من الأحكام خلافاً لمن الحاج وقد تضمن كتاب القياس تعريف مانع السبب حيث قلنا فيه عند ذكر العلة ومن شروط الإلحاق بها اجتمالها على حكمة سبعة على الامتثال وتصلح شاهدة لإناطة الحكم ومن ثم كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكماتها إذن قال الأسباب عندنا ليست من الأحكام خلافا لمن الحاج وبالتالي نحن هنا نتكلم في الحكم ومتعلقاته فلن نذكر مانع السبب فإن قيل هو إن لم يكن من الأحكام فهو من متعلقات الأحكام فكان ينبغي ذكره هب أن السبب ليس من الحكم. أحكام عندكم فأنت تقول نحن هنا نذكر الحكم ومتعلقات الحكم فليكن السبب إيه؟ من متعلقات الحكم قلنا المعنى بمتعلقات الأحكام حاكم ومحكوم به وعليه وشروط كل, كل واحد منهما وليست الأسباب من ذلك لأن السبب لا هو حاكم لا هو حاكم ولا محكوم به ولا عليه ولا شرط من هذه ولك أن تقول فكيف لم يذكر مانع السبب مانع السبب لذلك وذكر السبب هنا زركشي بيقول طب خلاص إذا كنت لم تذكر مانع السبب لماذا ذكرت السبب لم قال السبب الوصف السبب الذي يضيف الحكم له لعلقه من جهه التعريف له فكيف تذكر السبب هنا وقوله المعنى المعنيه المتعلقات الاحكام ما ذكره ممنوع بل الاعم من ذلك وما المانع منه يعني ذكر شيء ايضا لا يقتضي هذا الجواز يقول نحن لا إذا كنت تذكر الاحكام فلماذا ذكرت السبب ثم ان قولك المعنى بالمتعلقات الحاكم والمحكوم به وعليه و وشروط كل واحد منهما ممنوع أيضا، فقد يراد أعم من ذلك هذا كلام الزركشي قال شيخ الإسلام زكريا الأمصاري رحمه الله تعالى في جواب هذا. قال، قال الزركشي لا بد أن يزيد فيه مع بقاء حكمة السبب. ليخرج به مانع السبب وهو ما يستلزم حكمة تفل بحكمة السببي كذين في الزكاة إلى آخره وجواب ما قاله أنه خرج بالقيد الأخير لأنه لا يعرف نقيض الحكم بل انتفاء السببية وإن استلزم نقيض الحكم كما قدمته قبيل المقالة السابقة وجعله الغنى سببا ومواساة الفقراء حكمة تبع فيه العبد وقال فالشارح في ذلك في مبحث العلة فجعل السبب ملك النصاب والحكمة استغناء المالك به وكل صحيح ثم ذكر كلام المصنف ابن السبكي ذكر كلام المصنف ابن السبكي قال وإنما لم أذكر هنا مانع السبب لأن كلامنا هنا في الحكم ومتعلقاته من حاكم ومحكوم به وعليه وشروطها وليست الأسباب كذلك أي فلم أذكر مانع السبب قلت لكن قوله ليست الأسباب كذلك إنما يصح لو سلمنا أن متعلقات الحب محصورة فيما قاله ذا اللي بود الزركاش بل إن المراد ما هو أعم وهو ممنوع إذ أسبابه منها وبتقدير تسليمه أورد عليه أنه كان ينبغي لذلك ألا يذكر السبب وقد ذكره ويجاب بأنه إنما ذكره لأنه من متعلقات الأحكام الوبعية التي الكلام فيها فمن أجل هذه الإشكالات زاد السيوطي رحمه الله قوله إيه؟ مع بقاء حكمة السبب قال المحلي الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع وإطلاق الوجودي على الأبوة قولا يقولون مثال المانع الوصف الوجودي الظاهر فجعل المانع weighh وصف وجوديا و قلنا في şur لمن لماذا لم يخل الوجود في السبب و قاله في المانع وجبنا عن هذا طيح perch Epa تقول إن المانع وصف وجودي فكيف تمثل بالأبوة والأبوة أمر إضافي والأمر الإضافي عدم وليس وجوديا يعني أمر إضافي ما معنى الأبوة أمر إضافي يعني باعتباري أن أن أنها أن لها لازما وهو البنوة فإن الأبا لا يكون أبا إلا إذا كان له ابن فهي أمر إضافي. قال وإطلاق وجودي على الأبوة التي هي أمر إضافي صحيح عند الفقهاء وغيرهم نظرا إلى أنها ليست عدم شيء وإن قال المتكلمون الإضافيات أمور اعتبارية لا وجودي لأنك تعتبر الأبوة هذه الأبوة اعتبارا بأن له ابن وإلا في نفس الأم الأبوة ليست أمرا موجودا وإنما هي أمر قال البناني رحمه الله يطلق العدمي بمعنى المعدوم ويقابله الموجود ويطلق العدمي بمعنى العدم المطلق ويقابله الوجود المطلق ويطلق على العدم المضاف إلى الوجودي كقولهم العمى عدم البصر. ما مش عدم مطلق وإنما عدم البصر البصر وجوده ويقابله الوجود المضاف ويطلق على ما, يدخله العدم على ما يدخل العدم في مفهومه ككون الشيء بحيث لا يقبل الشركة فيطلق الوجودي على الأبوة بالمعنى الثالث اللي هو إيه أن يكون مضافا إلى وجودي كعدم البصر المضاف الوجود، وهو المراد بقوله نظرا ان إلى أنها ليست عدم شيء ويصح أطلاق الوجودية عليها بالمعنى الرابع الوجود يطلق على الأبوة بالمعنى الثالث ويصح الإطلاق أيضا بالمعنى الرابع وهو ما لم يدفع العدم في مفهوم كما هو ظاهر ويكون في عبارة الشاريخ حذف والتقدير نظرا إلى أنها ليست عدم شيء ولا داخل العدم في مفهومها ونفي نوجود عنها المشهر إليه بقوله وإن قال المتكلمون إلى آخره فلم يتوارد الإثبات, الأول فلم يتوارد الإثبات والنفي على معنى واحد هذا ما يتعلق بعبارة جمع الجواب محمد رحمه الله تعالى تخليق المانع وما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته المانع اسم فاعل من المنع فاعل من المنع وهو في الصلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فهو مقابل ايه الشرط لان الشرط ما يلزم من عدم ولا يلزم من وجوده وجود هلا ٮ قال فالأول احتراز من السبب لانه يلزم من وجوده الوجود لما نقول ما يلزم من وجوده العدم اخرجنا السبب والثاني احتراز من الشرط لانه يلزم من عدم الشرط العدم واحنا هنا بنقول ما يلزم من عدمه الوجود المانع يلزم من عدمه الوجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ولا عدم لذاته احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب آخر فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل لوجود السبب يعني ايه زي نقول الأب قتل ابنه في مانع من القتل وهو ايه الأبو المانع من القصاص والحكمة ما ذكرناه لكن الأب ارتد يقتل ولا ارتد ارتد يقتل ليه؟ مش كان في مانع يمنع من القتل؟ قلنا لذاته احترازا من وجود سبب آخر لا مانع يقابله قال كالأب القاتل في المثال الآتي إذا ارتد زمن قتله ولده فإنه يقتل بالردة وإن لم يقتل قصاصا لأن المانع هو لأحد السببين لذلك قلنا إيه؟ لذاته لنحترز من هذا ثم قال والمنع إما للحف وإما لسبب الحف جمع الجوامع اختصر على مانع الحكم كما قلنا لأنه المراجع عند الإطلاق السيوط زاد قيد مع بقاء حكمة السبب قالوا المنع من الحكم وهو وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب السيوط قيل هذا قال لابد من هذا القيد كما قلنا لكن السيوط وإن زاد هذا القيد لأنه من إشكال الذي استشكلوا الزركشي، فعنده إشكال آخر في العبارة، فإنه قال: والمانع الوصف الوجود الظاهر منضبط عرف ما يغاير الحكم، وما يغاير الحكم أعم من أن يكون مناقضا له، لكنه في جمع الجامع قال إيه؟ الوصف الوجود الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم، فأي التعبيرين بيراني جمع الجامع كان ينبغي. أن يعبر بما يفيد النقيض وليس بالمغاير لأن المغاير العام، فهذا يستدرك على السيوط وإن كان هو استدرك على جمع الجامع زيادة مع بقاء حكمة السبب، فنحن نستدرك عليه أنه كان ينبغي أن يحافظ على عبارة جمع جامع لأنها أدق واضح فنّا، ولهذا العطار. قال في قول المعرف نقيض الحكم نقيض الحكم رفعه لكن لما أنيد به هنا حكم معين مضاد لحكم السبب لوصف المانع إشعار بخصوصه كحرمة القصاص المرادة من نفي وجوبه لإشعار الأبوة بها فيصدق هنا حينئذ عن المانع يحد السبب مطلقا أي ولا ينافي ذلك الصدق اعتبار وجودية الوصف في المانع دون سبب لأنه في الثابت عام فيصدق بالوجودية فلا في التحديد بذلك إلا أن يلتزم المانع سبباً إلا أن يلتزم أن المانع سبب لحكم ومانع لحكم آخر إذا المراد هنا ما يضاد ما يضاد الحكم فتعبير هنا بالمغاير فيه تعميم غير دقيق يقول رحمه الله يقول بالمجداء وفي التحبير اللي هو وجود ولا وجود وعدم ولا عدم ده النقيد حط لا على الصفة الوجودية المغيرة عم زيد غير عم لكن ليس نقيدا لعم ولا ضدا لعم بل هو خلاف والخلافان غير الضدين وغير النقيضين. فما تسامح أنت متضطر في العبارة تقول ربما غيرت ما يزيد وما كان ما... وربما غضّر ما يزيد وما كان منقوضا وما يفيد وتغير أشياء كثيرة من أجل هذا فنحن نزعمك بما تزمنته لي لي بل لماذا غيرت الصحيح في العبارة يعني أنت عندك عبارة منضبط وتغيرها أنت, أنت دورك أن تغير غير المنضبط وأما أن تغير المنضبط فأتي بغيره بلا شك يرد عليه كان هو مراده ذلك ومراده نقيص لكن المراد لا يدفع اليراد فقال المنع إما للحكم وإما لسبب الحكم فالمانع للحكم هو وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة باقتصاص مع القتل العمد العدواني وهو كون الأب سببا لوجود الولد فلا يحسن كونه سببا لعدمه فينتفي الحكم مع وجود مقتضيه وهو القتل الآن الأبوة وصف وجودي نحن كيف يكون وجوديا؟ بالمعنى الثالث هو مضاف إلى وجود إلى وصف وجودي وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي هذه الحكمة نقيض حكم السبب ايه حكم السبب ايه سبب طيب القتل عند العدوان ما حكم السبب وجوب القصاص اين الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الابو يستلزم حكمة وهي أنه سبب في وجود ابنه فلا يكون الرجل سببا في عدمه. هذه الحكمة تقتضي نقيضة لو سبب وجود ابنه تقتضي نقيضة لو إلَّا يكون ال ال الولد سببا في موت أبيه أو في عدم أبيه. تقتضي نقيضة حكم السبب مع بقاء حكمة السبب بلا إيه أن القتل العمد العدوان سبب فيه القتل وهي الحياة ولكن في الانتصاس حياة يؤول إليها هذه الحكمة. ولا يعالج بالحكمة. وقول في مانع. المانع السبب مع حكمة. زي ما السبب كذا النصاب فيه حكمة. وهي المواساة. ولا يعالج بالحكمة. لا لا. هذا يقتضي. يقتضي هذا الوصل الظاهر. العبر أنا بالوصل وجود الظاهر المنبض. لو المانع. يقتضي هذا الوصل وجود الظاهر حكمة. هذه الحكمة تقتضي حكما يخالف حكمة السبب مع باقي. حكمة السبب. يبقى هذا مانع للحب لأن حكمة السبب باقي. أما المانع لسبب الحُب، فقال هو وصف يخل وجوده بحكمة السبب. انتبه للفرق. إذا مانع الحُب تبقى معه حكمة السبب، لكن مانع لكن مانع السبب، هاه؟ يختلوا معه أو تختلوا معه حكمة السبب، لأنه يمنع السبب أصلاً. هناك ما يمنع الحفل لكن السبب موجود وحكمته موجود هناك ما يمنع السبب أي أن هذا المانع أقل بحكمة السبب قال كالدين في الزكاة مع ملك النصاب وده ذلك أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب الذي هو السبب السبب هو النصاب ما حكمة وجوب الزكاة من أجل هذا السبب قال كثرته كثرة تحتمل المواساة منه شكرا, لنعمة الله أو شكرا على نعمة دال لكن لما كانت المدين مطالبا بصرف الذي يملكه في الدين صار إيه؟ صار كالعدل أي صار المال هو النصاب كالعدل وصمي الأول مانع الحكم لأن سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر السبب موجود وحكمة السبب موجودة ولكنه لم يؤثر فصار مانع لإيه؟ للحب والثاني مانع السبب يعني سمي ثاني مانع السبب لأن حكمته فقدت مع وجود صورة فقط الصورة ظاهرة أن فيه سبب وهو ملك النصاب لكن حقيقة الحكمة صارت ممنوعة غير موجودة فهذا مانع للسبب لأنه أخذنا وجوده بحكمة السبب فصارت حكمته مبقودة وإن كان صورة السبب موجودة ظاهرة فالمانع ينتفي الحكم لوجوده والشرط ينتفي الحكم لانتفائه <تصفيق> قال ايضا الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم هذه فائدة ايضا من سوائل المردون احبير ومسبوق اليها على كل حال قال الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم لان احنا بنقول نعم في درس في سؤال في الدرس ولا زي مخصوص يعني طب طب طب يعني طلاء يعني قلت ايه قلت ان مسكين لكل مسكين كيلو ونص رز اه لا كيلو ونص رز مش سعر كيلو ونص رز تجيب كيلو ونص رز تدي كل واحد لا ما ينفع لا لازم اكل او تدي يعني تدور رز الله اكل لا لا ما نحطش حاجه ما تظبطش دول هيشتروا بياكل وبنأكل. الله يبارك فيك اتفضل <تصفيق> اتفضل والسلام السلام ورحمه الله الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم الآن نحن نقول المانع يلزم من وجوده العدم الشرط يلزم من عدمه الشرط يلزم من عدمه العدم إذا عدم الشرط عدم المشروط نرجع بالنقاط بتكلم باتجاه ان من حيث ان عدمه يستلزم العدم المانع وجوده يستلزم العدم في, في ترتب يعتبر في ترتب الحكم أمران عدم المانع ووجود الشرط فالشرط وعدم المانع يعني وجود الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم و لذا نقول عند وجود الشروط وانتفاء الموانع يوجد الشيء صح؟ يعني وجد المقتضي وانتفى المانع ما فيش حاجة تمنع من وجود فيعتبر في ترتب الحكم وجود الشرط وعدم المانع فقد يلتب ثاني. قد يحصل التباس بين عدم الشرط بين عدم الشرط ووجود المانع فتقول الحكم لم يترتب ليه لعدم الشرط او لوجود المانع فبجد بس حاصل عندما تجد ان الحكم لا لم يترتب تقول في مشكلة اما ان الشرط معدوم واما ان المانع موجود فيلتمس عندك الشرط بالمانع حتى ان بعض الفقهاء الفقهاء حتى ان بعض الفقهاء الفقهاء جعله اياه سبب منه لا وادي وهذا ما بتسامح كما ذكره العطار وغيره كما عد الفراني والغزال من شرائط الصلاة ترك المناهي من الأفعال والكلام والأكل ونحو عدوا إيه من الشراء مع إن الأكل يمنع الصحة وليس شرطا يعني شروط الصلاة فيش من لا تأكل لكن الكلام مانع من صحة الصلاة والأكل مانع من صحة الصلاة وتبعهم الرافعي في شرح الوديد وفي المحرر والنواوي في الروضة ولكن قال في شرح المهذب الصواب أنها ليست شروطا مع يعني هو نفسه كم يقول ايه شروط قال الصواب أنها ليست شروطا وإن سميت بذلك فمجاز وإنما هي مبطلات وقال في التحقيق غلط من عدها شروط، اللي قال ناشر غالط في العبارة والفرق بينهما على تقدير هو في الحقيقة قال لا يقال غالط ولكن يقال ايه هذا تسامح في العبارة توسع يعني في العبارة لكن عند التحقيق نعم غلط هذا غلط النووي رحمه الله تعالى قال غالط من عدها شروطا والفرق بينهما انتهى كلامه قال المردان والفرق بينهما لو بين وجود الشرط وعدم المانع على تقدير التغايل أن الشرط لا بد أن يكون وصفا وجوديا وأما عدم المانع فعدمي ويظهر أثر ذلك في أن عدم المانع يفتث فيه بالأصل لأنه أمر عدمي فتقول الأصل عدمه والشرط لابد من تحقوقي فإذا شك في شيء يرجع لهذا الأصل فهل الأصل وجود المنع ولا عدمه الأصل عدم هل الأصل وجود الشرط أو عدمه الأصل... الأصل عدم المانع فأنا لا أحتاج إلى إثبات الأصل عدم الشرط لأنني أريد إيجاده يعني المطلوب هنا الإيجاد الأصل أن الشرط غير موجود أنا أريد إيجاده فيطلب وجوده ولذلك عدت الطهارة شرطا لأن الشك فيها مع تيقن ضدها المستصحف يمنع عقاد الصلاة الأصل أنك توضعت ولا لا؟, لا الأصل عدم الفعل لكن هل هالأصل أنك أحدثت بعد وضوء ونعرف من الرضي الأصل إيه عدم المانع قالوا ويلدوا من ادعى اتحادهما اجتماع النقيضين فيما إذا شككنا في طريان المانع لأن حينئذ نشك في عدمه والفرض أن عدمه شر فمن حيث إنه شرط لا يوجد المشروط ومن حيث إن الشك في طريان المانع لا لأثر له فيوجد المشروط أنا فائدة أخرى. الموانع الشرعية منها ثمان مانع. نقول المانع الحكم مانع ثمان أيضا ينقسم باعتبار آخر إلى ما يمنع ابتداء الحكم والستمراره وما يمنع ابتداءه فقط ومختلفة فيه ثلاثة أقسام باعتبار آخر. ما يمنع ابتداءه والستمراره كالرضاع يمنع ابتداء النكاح والستمراره إذا صرأ عليه. كيف يصرأ عليك؟ لا لا عُرف ده قديم كيف أطروا عليه؟ ما فيش رضاع الكبير لا رضاع كبير لا لا يخلو به جمهور أهل العلم هذا قديم ايه؟ تزوج رجل ومي لها صور كثيرة بس أسهأ من من أوباح صورها أن رجلا تزوج طفلة صغير، أبوها جوزت خلاص؟ وهي رضيع، قال له جوزتك بنتي قال له خلاص قبلت، ينفع على ما ينفعش بس انفعش جوزتك عشان ما ينفعش على المذهب جوزتك يقول ايه؟ تزوج طفل فقال له قابلت فامرته الأولى عرفة انه جوز طفلة رضيعة فرضعت هذه الطفله اربعه هذه الطفلة صارت الطفلة إيه اللي يمنعه بقت بنته من الرضاعه فيمنع هذا استمرار يمنع ابتداءه واستمراره ومنها ما يمنع ابتداءه فقط مانع يمنع ابتداء الحكم لا استمرار كان تمنع ابتداء النكاح ولا تطل ولا تطل الاستمرار تعمل المراه ستبتدي نكاحا جديدا ولكنها يصح للزوج الذي طلقها يراجعه فلا تبطل استمرارا ومنها مختلفة فيه هل يمنع ابتداءا واستمرارا ولا يمنع استمرارا يمنع ابتداءا فقط كالإحرام يمنع ابتداء الصيد لأن الله قال لا تبطل الصيد وأنتم حرم فإن طرأ على الصيد إحرام أنا عندي صيد وأحرام فهل تجب إزالة اليد عنه؟ المذهب ايه؟ تجب لأن إزالة اليد مشاهدة وليست الحكمية والصحيح أنه يجب وكالطول يمنع ابتداء نكاح الأمة لأن الله تعالى اشتغط في نجاح الأمة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكعن محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتاةكم المؤمنات فواجدوا القول لا يتزوج أمة يعني يقدر على مهره حرة فإن عليه فهل يبطلهم والصحيح أنه لا يبطلهم وكوجود الماء يمنع ابتداء التامهم فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة يمنع لكن أنت صليت بكامه ثم وجدت الماء في الصلاة هل يبطل والصحيح أنه يبطله وما ذاك إلا لترد لهذا القسم بين القسمين قبله فهذا ما يتعلق بالمانع ثم ذكر المردو فائدة نفيسة فقال ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم شرعي ليه إيه العل والسبب السبب الشرط والمانع نصب هذه أحكاماً وضعية حكم شرعي ونصها مفيدا مقتضياتها حكم شرعي ومن هنا يصح ما يقوله أهل العلم إن جعل الشيء سببا وليس بسبب شرك أصدر لماذا؟ لأنه تشريع أن تقول هذا سبب وليس سببا هذا تشريع إذا كان في الأمور الشرعية فإذا كنت تدعي لنفسك حق التشريع كان شركا أكبر وإن كنت تفعل ذلك لا تبعني نفسك هذا الحق كان إثما وقد يعد وفي نظر يعني لكن قد يعد شركا أكبر قد يعد لكن لا يسلم في كل الصور وفي الأسباب الكونية كذلك قال ونصف هذه الأشياء مفيدة يعني حال كونها مفيدة لمقتضياتها حكم شرعي ومعنى الكلام أن نصب هذه الأشياء لتفيد مقتضته من الأحكام هو حكم شرعي أي قضاء من الشارع بذلك ومقتضاها أيضا حكم شرعي إذا هي أحكام شرعية وضعيه مقتضياتها أحكام شرعية تكليفية نصبها مفيدة لأحكامها حكم شرعي فلا يجوز أن يقال هذا سبب أو هذا شرط أو هذا مانع إلا بدليل شرعي من من قال إن كذا شرط أو كذا سبب أو كذا مانع طلبه بالدليل. كما قال هذا حلال وهذا حرام. فجعل الزنا سببا لوجوب الحد حكم شرعي ووجوب الحد حكم آخر. لو حكم إيه؟ تكليف. لكن جعل الزنا سببا لوجوب الحد حكم شرعي وضعي. وذلك أن لله تعالى في الزنا حكمين: وجوب الحد وهو حكم لفظي وسببية الزنا حكم لفظ يعني إيه قلنا تكليف. نقول التكليف قال في لفظ أيضا. وسببية الزنا أي كون الزنى سبباً لوجوب الحد حكم آخر وكذلك وجوب حد القذف مع جعل القذف سببا له ووجوب القطع مع نصب السرقة سببا له ووجوب القتل بالردة والاقتصاص مع نصب الردة والقتل سببا لهما ونظائره كثيرة والله تعالى أعلم بهذا مكون قد أتينا على ما يتعلق بالمانع ونؤجل الكلام على الشرق كما أجله جمع الجوامع والناظم فقال والشرط يأتي حيث حكمه وجب. وجبه لا المنع وجود مش عدف نحن مرة اللي باتت أوردنا إيرادا لماذا لم تقل إن السبب وجودي قلنا لأن, لأن الأسباب ما هو وجودي وما هو عدمي الشرط الأصل فيه العدم مش هو عدمه، الأصل عدم المانع، المانع الأصل فيه العدم مش إنه ع... المانع عصي موجودي لكن الأصل عدمه، الأصل لو توضأت وصليت واتيت بالأسباب والشروط فالصلاة صحيحة والمانع الأصل فيه العدم لكن الحدث يمنعه صحة الصلاة، الحدث ده أمر وجودي ولا عدمه، أمر وجودي، الأصل إيه عدمه هذا الفرق، الأصل عدم الحدث لكن الحدث متى وجد؟ أقول لك متى وجده؟ بطلت الصلاة. فوصف نجدي يبطل الصلاة والأصله عدمه. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.